اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك مجابات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت, في من هديت. وبارك لنا فيما ما أطيت. وقنا وصرف عنا شر ما قضيت فإنه سبحانك لا فإنك سبحانك فإنه نسأل ربي سبحانه وتعالى يا احبتي أن نكون من المقبولين في ذلك اليوم المبارك. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا الصالحة وأن يتجاوز عن سيئتنا وأن يبلغنا رمضان وهو راضين عنا غير غضبان. اللهم بلغنا رمضان وأنت راضين عنا غير غضبان يا رب العالمين اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفا خيرا لنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن ضرع الدين وغلبة الرجال يا رب العالمين اللهم إنا نسألكم مجبات رحمتك وعذائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين أن تجعل كل أوقاتنا بذكرك عامرة اللهم اجعل كل أوقاتنا بذكرك عامرة وارزقنا قلوبا سليما وارزقنا قلوبا أواهة منيبة يا رب العالمين اللهم ضيد جوهنا يوم العرض عليك عليك ويم من كتابنا ويسر حسابنا اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونسألك رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وأن تثبتنا وتسقل موازيننا وتقبل صلاتنا وتغفر خطيئتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك من خير ما نسألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونعودك ربي من النار وسأل أسيره اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا ردته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة لنا يا ربي من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رحم الراحمين ثم أما بعد يا حبائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأل الله أن تكون وفقته في الامتحان يا رب العالمين إن شاء الله بس اليوم بإذن الله هيكون المدود بداية كما نتكلم عن المدود هنعرف المدود من ناحية اللغة دايما الشيء الممدود يعني فيه زيادة أو تطويل لغة عشان كلمة لغة من ناحية اللغة المد اللي هو الزيادة والتطويل من ناحية الاصطلاح إطالة الصوت بحرف من حروف المد أو اللين أو حرف حروف المد واللين أو حرف أي اللين إيه هي حروف المد واللين الالف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها نحو بما مد مفتوح ما قبله مثلاً على مد مفتوح ما قبله دخلوا وو مادية مضموم ما قبلها يدعو وو مادية مضمون ما قبلها في ده علشان كده بقول دائما إحنا بنأكله. ملينج نقرأ بناكل هذه المدود. وزي كمان لينج نقرأ كلمة مثلا دخل بنقول دخلوا. ما بنقول المفروض نقرأها كده دخلوا حركتين وكذلك في يا مادية قبلها حرف فاء مكسور من جنس حركتها يعني. كذلك وإي مثلا وأنا ب وأنا بقرأ كلمة مثلا يا خافون نسقي نسقي يا مادية قبلها قاف مكسورة وإي مد قبل ياء مفتوحة يخافون يخافون مد بالالف قبله خاء مفتوحة أو بالواو قبله فاء في فيخافون مضمومة وكذلك يسومهم وو مادية في الواو اللي قبل السين واللي بعد السين وو مادية قبلها مضموم يراعى زمن المد في هذه الأحرف اللي هي سواء بالالف أو بالياء أو بالواو وهذا سبق في حديثنا عن صفة الخفاء صفة الخفاء اللي بنضيع فيها زمن المد سواء هذا المد بالالف او بالواو او بالياء وهذا من اخطاء تلاوة حرف المد حرف اللين هم حرفين بالنسبة لللين حرف اللين اللي هو الواو اللي كما سبق استاكنتين مفتوح ما قبلهم ذكرنا ذلك سابقا زي الواو اللي هي الواو استاكنة في قول وقبله مفتوح يوم وقبلها يوم مفتوحة قريش اللي هي وأنا بقرأ اللي هي ال ياء الساكنة وقبلها الراء اللي هي المفتوحة وهكذا في حروف اللين اللي هو الحرف اللي هو الساكن وقبله إيه كما رأيتم في هذه وسبق حديثنا عن حروف المد واللين السابقة إحنا دولتي هندخل إيه أنواع المدود وقاعدة أقوى السببين هنتكلم عنها إن شاء الله إيه أنواع المدود اللي ممكن تمر علينا وأزمنتها هما هي أزمنتها أنواع المدود هنقول أول حاجة اللي كلينا عنه المادة الطبيعي هات اللي على يمينه مادة العوض هات اللي على شماله المادة المادة البدن انزلي المادة المنفصل ثم المادة المتصل انزلي المادة السلة ثم المادة اللازمة ثم مادة لين ثم المادة العرض دي أنواع المدود زي ماهي معمولة كده في الأشعة اللي نشوفها اللي احنا هنتكلم دلوقتي كل مد من هذه المدود زمنه ايه علشان لما نيجي نقرا قراءه صحيحه ما ناكلش مثلا نقول ايه ما كانوا نقولها ما كانوا مكانه ما نيجي نقرا السماء منقراهاش من السماء يبقى لازم اعرف زمن السماء المد فيها كم؟ زمن ياء مثلا ياء ايها ده نوع المد ايه وزمنه ايه أو لما اجي اقرا مثلا ما كانوا هنا المد نوعه ايه وزمنه ايه علشان تبقي أزمنة حروفي صحيحة أو أزمنة مدودي صحيحة المادة الطبيعي المادة التي لا تقوم ذات الحرف إلا به موجود في الكلمة زي إيه مثلاً بما الكلمة كده بما وأنا بقرأها موجود اللي هي الألف اللي هي المادة الموجودة بعد الماء ده المد الطبيعي اللي أنا تكلمت سبق سبق إننا تحدثنا عنه إزاي لازم ماجي أقرأ مثلاً بما كانوا زي أدي هذا الزمن أو هذا الحرف حركتين على هي نفس الكلمات السابقة السابقة قبل ذلك بنكررها مرة ثانية ازاي وأنا بقرأ كلمة على اديها زمن حركتين اللي هو على على لا حركتين دخلوا لماجي أقرأ كلمة دخلوا وانا بقرأ الواو المادية هنا اللي هي قبل بقبلو هي ما الواو قبلها ضم يبقى المفروض وانا بقرأها أقرأها بحركة بزمن حركة حركتين وكذلك يدعو وكذلك اللي هو ما يجي اقرأ حرف فيه بعض الناس متيجي هزا تقرأ هذا الحرف طول ايه وفي طول تقره وفي وفي تعنافق فقط مكسورة كثيرات من تقرأ القرآن تقرأ حرف الفي شوفي القرآن لو سمعتم من اي مصحف معلم بيقرها كذا والفي في في في فاء مكسورة واللي كحللي هذا الحرف بتقولي فاء مكسورة ثم ياء مادية زمنها حركتين يبقى لما زي تقرأها لتقرأها لها كذا تقرأها كالتالي تقرأ في في ولا تقرأها في بسرعة لا تخطفيش الماء لها المدية هكذا كذلك نسقي شايفة صوت المد عميق ازاي نسقي شايفة زمن وطويل ازاي حركتين وكذلك المتوائياكم المد حركتين بدل الزمن يخافون ربهم ياخافوا مدين. اوزن المدين بنفس الزمن. ادي المد بالالف ياخافون ازين مد بالو. ده اسمه مادة طبيعي. لأنه ألف مفتوح ما قبله. والواو مضموم ما قبله. عشان كده بنسميه مادة طبيعي. زمن حركتين يسومهم. يسومهم. وو مادية. قبلها سين مضمومة أيضا زمنها حركتين. مادة طبيعي. كلمة وانا بقول فيكم. بعض الناس تقرأها كذا تقول فيكم. فيكم. في فرق مكسورة المفروض ان انت تقرأيها كأنك تقرأ فيكم هنقرأها كالتالي فيكم, فيكم. ادي زمن اللي هو المادة الطبيعية اللي هو بلياء حركتين وقليلا من يقرأ المادة الطبيعية ويعطي اضمنة المدود الطبيعية عشان كده بقولك ان دايما حروفنا او كثيرا منا او كثيرات منا من تقرأ القرآن بحروف ساقطة ولذلك اتكلمنا عن اللحن الجلي بنسقط بعض الحروف من قرائتنا عشان كده بيبقى عندنا لحن جلي لما اجي لو اقرأ فيكم فيكم هذه فاء اسقط منها فاء مكسورة اسقط بعدها الياء المدية ولذلك احنا عملنا لحن جلي لان نقصنا حرفه المد من الكلمة وكدلك قميصه القميصه مثلا او قميصه وهكذا سبق هذا الكلام طب قياس ازمنة المدود بقى تقاس ازمنة المدود ايه؟ يقول العلماء تقص أزمنة المدود بالحركات الحركة الفترة الزمنية اللازمة لنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور زي ما أنا بقرأ مثلا إيه قا أقول لك اقرأي كلمة قالوا برضو بنقع فيها في أخطاء إننا المفروض في هذه الكلمة أأتي بقف مفتوحة واحد ثم مد طبيعي قا بديله زمن حركتين ثم لا مبنومة ثم و مصدر طبيعي حركتين يبقى اقرأك التالي قالوا قالوا اللي بتقولها قالوا قالوا هي ما جبتش الزمن أبدا ولزيف يقول العلماء زمن القافنة المفتوحة بتساوي زمن القوة بتساوي زمن يعني الاثنين لابد أن يكونوا متساويين بتساوي زمن القيه ممكن هي مكتوبة خطأ مفروض أنها تكسر وعليه فالحركات لابد ان تكون ايه متساوية طيب ما مقدار المد الطبيعي يمد الحرف او المد الطبيعي بمقدار حركتين يعني زمن النطق بحرف القاف ده كانك بتقولي قا, قا قا قا لان المد الطبيعي عباره عن ايه بنقول ايه حركتين يعني كانهم حركتين مفتوح كانهم فتحتين كان الزمن الفتحتين فما ينفعش أجيب المادة الطبيعي مثلا بقول قالوا يبقى عندي فتحة قص مفتوحة وعندي بعد كده مادة طبيعي كأنهم حركتين يعني المفروض أقول قالوا أدي الزمن زمن الماء يساوي زمن الماء يساوي زمن الماء, يساوي زمن الماء. يعني بمعنى هذا مضمون أن الحركات أزمنتها تتساوي سواء هذا الحركة بالفتحة أو بالكسرة أو بالضمة ايه هي مراتب أزمنة المدود بقى ازمنه المدود بنقول هنا في مراتب الازمنه المد بنقول قصر مد قصر مقداره حركتين زي ما انا بقرا مثلا المد الطبيعي في كلمة قالوا وبنقراها خطا قالوا قالوا وبنقراها خطا قالوا بنقراها صحيح قالوا او شويه القصر يعني بدل شويه يبقى حركتين يبقى الثاني 3 او التوسط اللي هو اربع حركات الوايقي التوسط، خمس حركات أو الإشباع اللي هو مقداره ست حركات. هكذا قسم العلماء مراتب أزمنة المدود. قصر فوق القصر، توسط وايقي التوسط ثم الإشباع أو الطول. طيب، ده بالنسبة إحنا الوقت هندخل على المادة التاني إحنا اتكلمنا على المادة الطبيعي اللي هو حركتين. هندخل ثاني على المادة البدل إيه هو مادة البدل؟ كل همز ممدود حالة خاصة من المادة الطبيعي يمد يعني يمد مقدار حركتين. زي كده. هذه همزة ممدودة كل همزة ممدود همزة طايت آمنو بترسم عليها على مد بس طبيعيا آمنو إلا عنده ورشة طبعا آمنو لما تيجي تقرأ آمنو إيمانا هكذا الخطأ آمنو إيمانا الخطأ إنن الخطأ إن ما بديش الهمزة دي اللي مد البدل ما بديهاش الحركتين بتاعها ولذلك هو بيقولك هو يمد مصدر حركتين لما اجي أقرأ آمنو يبقى خلي بالي جدا ان انا وانا بقرأها دي همزة ممدودة زمانها مادة طبيعي لانها مادة بدل عند حص طبعا وعند الكل في معادة ورش طبعا اذا بقرأها لازم ابين انها ممدودة لازم ابين انها اامانو يبقى انا عندي هنا مادين طبيعيين بالمادة بالبدل اا وفتحة الميم ما كأنها نصف المادة كده ثم النون المضمومة ثم الواو المادية حركتين يبقى عندي حركتين في الآمنو في الامنو ثم فطحة في الميم ثم ضمة في النون ثم واو حركتين تانين في الواو التي تنتهي بها كلمة اامنو وكذلك اوتو مثلها اوتو دي ماد بدل برضو همزة ممدودة يبقى لما انفاش أقراها, اقراها اوتو لابد ان اقراها كذا اجيب تطويل اقول اقراها اوتو حركتين في, الهم في الاول وحركتين في الواو والأخيرة وكذلك إيمانة عند فيها 3 مدود في إيمانة عندك مد في الهمزة الأولى مد بدل وبعدين عندك مد طبيعي اللي هو المد اللي قبله مفتوح بتاعة الميم المفتوحة بعدها مد يبقى إيمانة حركتين ثم النون بعدها هنقف طبعا الأخيرة ده إيمانا ده مد عوض بعد كده هنتكلم عليه في بعد كده إن شاء الله لكن المهم من أن نقف هنا ثلاث في هذه الكلمة عندك ثلاث مدود لا بد أن تبيني أزمنة الثلاث مدود في هذه الكلمة وإلا تكون قراءتك غير صحيحة إيمانا ما نقولش إيمانا الخطأ كالتاني أنا أقول لك الصح وقول لك الخطأ الصحيح إيمانا الخطأ إيمانا دي فتحات يا بنتي وليست مدود المد التطويل التطوير وكذلك كلمة خلي بالك وانا بقرأ انت عندك دلوقتي هنتكلم طبعا عن اللي هو قهدت الاقوى السافين، وانتكلم فيها بعدين بس انت عندك المد اللي هو همزة بنسميه طبعا هنسميه بعد كده مد الواجب لكن القونة دي الهمزة بتاعت قونة يبقى فيها مد مد بدل همزة قبل بعدها الواو يبقى مد بدل يبقى لما تقف تقف عليه يبقى او تقرأيها في القراءة يبقى دي تعرف انها مد طبيعي يراءونا والخطأ يراءونا كأنها تقرأيها بدون المد طبعا عند ورش هتقرأ بالأوجه الثلاثة اللي انتم عارفينها وما تشاءونا الواو دي، اللي قبلها الهمزة، تسمى هنا الهمزة ماد بدل، لأن همزة هما بعدها واو، وكذلك جاءوا ماد جاء الوحدة دي ماد واجد متصل، لكن بعد كده هتبقى الهمزة وبعدها واو هيبقى ماد بدل، الواو دي ماد بدل، الهمزة اللي بعدها واو. اجتمعت في هذه الكلمه خلي بالك هيبقى في مدين مد الواجب المتصل ثم مد البدل وكذلك في تشاء اجتمع فيها مد هج متصل وكذلك مد بدل وكذلك في وراء اجتمع فيها المدين مد واجب متصل ثم وايضا مد البدل طيب المد الثالث اللي هناديه يا جماعه العوض اللي هو ايه مد العوض هو التعويض عن تنوين النصب حاله الوقف بالالف تمد مقدار حركتين كثيرات منا من تقرأ القرآن لما تيجي تقرأ مثلا كلمة تلقي تع... عليما حكيمة تقول تمرقاها علي لو تيجي تقرأها مفروض ان انت عليما فيها مد مد طبيعه لكن نصلا تبقى عليما حكيما هي حقيقة عليما حكيما لكن لما نقف على حكيما او على عليما وقفا هذه هذا التنوين بيحول الى الف مدية نقف عليها بحركتين يبقى المفروض ان نقف عليها هكروع التالي عالي شوفي عالي مش عاليما ما بقولش الياء المادية لازم ابرزها عاليما حاكيما حاكيما فيها مادين هون ماد الأولين الماد الطبيعي اللي بالياء والماد الثاني اللي هو كان التنوين أصبح ماد عوض عن التنوين اللي كان موجود عنه تعوض عليه بمد... تعود عنه بماده طبيعي مقداره حركتين وطبعا عشان كده بيقولوا ويلحق بالماده الطبيعي يعني زمنه هو زمن, زمن الماده الطبيعي كالكلمة كثيرا كيف أقف عليها؟ بعض الناس تقف عليها كده تقول كثيرة كأنها راء مفتوحة الأخطاء دي مهمة جدا يا جماعة لأن كثيرات من تقف على كلمة كثيرا تلا كثيرة كثيرة فيها مدين كثيرة فيها مدين مد بالياء ثم مد العوض بالالف حركتين فنقرأها كثيرة وكذلك احدا بعض الناس تتقف عليها احد احد كانها دال مفتوحه انت عندك هيبقى دال مفتوحه وبعد الدال يعني يعني الحركه بتاعه الدال ثم بعدها حركتين المد الطبيعي حركه الدال ثم حركتين يعني انت عندك دلوقتي حركه ثم حركة الحق أحا. ثم حركة الدال حركة. ثم حركة المد الطبيعي حركتين يبقى عندك كده كأنك بالضبط في الكلمة خمس حركات كأنك في الحركة الهمزة والحاء والدال والمد الطبيعي حركتين، وكذلك رشدا بنقف عليها كذلك بايه بعض الناس تقفها بدال مفتوحة فقط رشدة الصحيح هات المد من جوفك رشدة تقرأ إيقاع مضمومة ثم شين ساكنة ترجع شوي فيها لإتمام الحركة ثم الدال المفتوحة ثم بعد الدال المفتوحة خلي ذلك إن فيه هنا تنوين تنبيه يستثنى من مادة العوض هاء التأنيس فيوقف عليها بالسكون هكذا شجرة بتقف عليها شجرة ما بتقف عليها شجرة لا شجرة بالهاء جنة تقف عليها جنة بالهاء أيضا وكذلك لما تيجي تقف على نحو ماءً أو دعاءً أو شيئًا الوقت هنا من قبيلة اللي هتقف عليها من قبيل النبض العرب وليس من مد البدل خلي بالك لأن هنا الألف هنا عرضها لأنه ده عرض للسكون يبقى نقف عليها ماء دعاء ماء دعاء بناء. فإذا جاء تنوين النصب على همزة مضطربة نحو بناء أن نقف عليها هكذا بناء. ب اللي هي المد العوض اللي عوضنا عوضنا عن التنوين طبعا المد الرابع هو مادة المنفصل يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القاف في أول كلمة التي تليها زي كلمة يا أيو يا أيو هالذين آمنوا خلي بالك وأنا بقرأ يا أيو الذين آمنوا يا أيو هالذين آمنوا هذه المناداة يا أيو الذين آمنوا كم مد مر عليا من اللي احنا خدناه لسه دلوقتي احنا ندي بال بالكلمة المد الفصل اللي هو المد على طرف الكلمة في حرف المد ايات المد حرف المد اخر الكلمة الاولى وهمزه القطع في الكلمة الثانية لما اقرا يا ايها الذين امنوا كم نوع مد مر عليا دلوقتي يا عيني مد ايه طيب كم مد نمشي واحده واحدة يا ايها المد منفصل لأن, لأن هنا المد جاف الكلمة في طرف الكلمة ولهم زجاد في كلمة يا أيها طيب في بعد كده ماد ايه تاني يا أيها الذين لو قفت على الهاء لكن وصنا الخيباء يبقى فيه هنا حكاية ايه يبقى فيه ايه؟ التقاء ساكنين يبقى هنا يسقط عندنا خلي بالك أيها الذين ماد الذين ماد ايه؟ ايه؟ مد طبيعي يبقى لازم امد حركتين لازم اقرا الذين طيب مد امنوا مد ايه مد بدل مد بدل مد الذين امنوا يبقى مد بدل يبقى عندي مد جائز وعندي مد مرة علي لانه التقاء ساكنين مد طبيعي وعمد المد الطبيعي اللي بالياء الذين ولذلك كثيرات منا من تقرا كلمه الذين تقراها بعدها تقول الذين الذين الصحيح ال عندك دلوقتي حرجة أل ثم كسرة ذي يبقى عندك قد حرجة بتاعة الفتحة أل ثم الحرجة بتانية بتاعة الكسرة ذي ثم عندك المد الحركتين بتوع المد بتاع الياء يبقى ذي ثم ربحة نون الذين ثم تأتي بعد كده آمنوا يا أيها الذين آمنوا بعد فتحة النون تأتي فتحة الهمزة وبعدها المادة البدى الحركتين عشان كده راعوا يا بنات راعوا, ال... راعوا الفتحات لان دي حرك... راع... راعوا الحركات لان دي ازمنة حروف لو ضيعنا ازمنة الحروف ضاعت من القراءة الصحيحة و احنا بنقرأ ولذلك بنقول المادة المنفصل زي كلمة بما انزلة بما قالوا أنا بقرأ كرات حفص دلوقتي الشاطبية وفي أنفسكم مقدار المد المنفصل كام؟ اللي هو موجود على الماء أو على القالو آمنة أو فيه على الأطراف الكلمة الأولى يعني يمد المد المنفصل في رواية حاصة عن طريق الشاطبية عن عاصمة عن طريق الشاطبية أربع أو خمس حركات أو مقدار ألفين أو ألفين ونص لو كنا بنقسهم بالألفات أو ألفين ونص يعني آه نعم الحركة هي الفترة الزمنية اللازمة لنطق حرف متحرك قا قا لما تيجي تقوها لذلك انت لما تقولي ايه قتلهم بتقولي قتلهم فين زمن الفتحة بتاعة القاف انت عندك وقت زمن فتحة قاف وزمن فتحة تاء تاء يعني المفروض تقولي لي قتلهم قا تا لا عندك ثلاث ازمنة لتلت فتحات وبعد كده ضم بزمن ثالث رابع فين الاربع ازمانة الموجودة عندك ثم الميم الساكنة بصفاتها انت كالتي الفتحات او كالتي الازمانة اللي انا بقولك عليها كده فالحركة الفترة الزمية اللي انا قلت اللذي المتحرك ومد المنفصل في رواية حفزة بقولتك عن طريق الطيبة بقى احنا دلوقتي في طريق الشاطبية اللي احنا بنقرأ بيه من مادة الجائزة المنفصل في طريق تاني اسمه طريق الطيبة ده اللي في فيه حفزة بيبقى عنده بيقصر فيه اللي هو هذا الجائز المنفصل لذلك لو وجدت حد بتقول لما البنت أحيانا بتيجي تقرأ طول أفطانة بيقرأ بالجائز المنفصل هي بتبقاش عارفة ان هي بتقرأ بحاجة طريق من حص اسمه طريقة طيبة المفروض انها يكون فهمة كده لان ده ليه طبعا أحكام احنا بنقرأ بداية لما نيجي نعلم بداية لان هو البداية المشروع احنا بداية بنعلم عن طريق الشاطبية اللي هو بمد الجائز المنفصل هو بيقرأ بطريقة طيبة برضه وبيقرأ بالجائز المنفصل يا اما بيقصره او بيمده ثلاثه او اربعه وخمس حركات يعني بيزيد عن النصر بانه بيبقى بيقصر هذا اللي بيبقى عنده قصر فيه اللي هو الجائز المنفصل المد الخامس يا بنات ولذلك لما اجي اقول لك ايه الفرق بين الط... مثلا لو انا بقرأ دلوقتي بيبقى يا ايها يا ايها الذين امنوا ميه الطريقه التي اقرا بها الان يا ايها الذين امنوا بتقولي لي ده عن طريقه طيبه لأن الطيبة لحفص هي اللي فيها القصر لكن الشاطبية بتبتدي عندنا الجائزة المفاصل بإيه بالمد زي ما شفتوا في رواية حفص عن عاصم مقدار أربع أو خمس حركات هي المقدار اللي هو المد طريق القصر طيب المد اللي هو الخامس عندنا أو النوع الخامس عندنا اللي هو مد المتصل يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها نحو كلمة جاء نحو كلمة وجاءكم أو بالواو سوء العذاب أو بالياء سي أبيهم خلي بالك من قوات المد. ما تخفضيش صوتك على المد. ما تبطتست ما تقوليش سو عشان ما يجيش المد عندك ضعيف. ما فيه صوت الجهر وإلا المد بالشكل ده حتى لو كان أربع حركات لكن مد ضعيف لأن سفط الجهر اللي بتوجب حتى تجدي الشيوخ وما بيقرأون صوت المد عندهم أوضح وأعلى جهر. سو يقرأها كذا سو الذاب سي أبيهم. وجاءكم بتحسي المد صوته واضح جلي جهر يمد المتصل في رواية حفصة عن طريق الشاطبية بمقدار 4 أربعة 5 حركات أو بمقدار 2000 أو 2000 ونص زي اللي هو الجائز يمد هنا بقولك بالنسبه للمتصل في رواية حفصة عن طريق الطيبة الناس مقدار 4 أو 5 أو 6 هنا بطول شوية في عن طريق اللي هو الطيبة هنا بقى فيه أوجه مش عارفه يعني انا عايز اقول اللي هي الاوجه اللي هي بيقراها حفصة عن طريق الطيبه وانها مش بتهمكم لان بعضكم لانه انتم ما بتشتقروا دلوقتي عن طريق الطيبه الا ان شاء الله بعد ما تيجي التختمي اللي هي الصغرى وتاخدي الكبرى فانا سيب دي عشان ما يعني عشان ما لخبطكمش في هذه الاوجه اللي هي المنفصل يبقى عند طريقه الطيبه 2 المتصل 4 المنفصل 2 انا قلت الطيبة هلا اللي بيقصر او المنفصل المتصل ستة او المنفصل 3 والمتصل 6 كل ده يا جماعة الجدول ده عن طريق الطيبة احنا زي ما قلت لكم احنا بنقرأ عن طريق اللي هي الشاطبية اللي هو بنمد فيها الجائز المنفصل طيب احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن مد الصلة وهو المد النوع السادس من المد خلي بالك بالنسبة لي اللي هو مد الصلة مد الصلة وهو المد النوع الثالث من المد صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة وبياء إن كانت مكسورة بشرط أن تكون متحركة وتقع بين متحركين بمعنى الهاء الضميرة هو هي تقع بين متحركين وهي متحركة <تصفيق> إنه على إنه على رجعه متحركة وتقع بين متحركين لها أقسام طبعًا لها أقسام اللي هي مادة الصلة دي بنسميها صلة صغرى ليس بعد الهاء همزه إذا كان ليس بعد الهاء همزه وصلة كبيرة إذا كان بعد الهاء همزه مثال على الصلة الصغرى اللي هي ليس بعد الهاء همزه مسلا التلمت وأمه وأبي خلي بالك الهاء هنا هتمد صلة لكن لا تمد أربع حركات لا دب حركتين وأمه مش بأمه وأبي ما دقت تختف... ما دقت فيش المب وأمه وأبيه. ما له ما منقول برضو إيه أيها بينه أتوقع هذيلها بين متحركين ما له وما كسف متحرك الأول لام متحرك الثاني الوا يبقى هنا في الحالة دي هنمدها مد صلة طالما حركتين طالما لم يخد يوجد بعدها همزة لو وجد بعدها بعدها همزة يكنت ماله أخلابه بعد الهاء هنا همزة هنا تمد وتسمى الهاء هنا صلة كبرى لان اتى بعدها حرف الهمزة مقدار الصلة مقدار مقدار مد الصلة اللي هي الصغرى حركتين زي ما قلت لكم. تلحق بالمد الطبيعي إنه على رجعه لا قادر كل المدود الموجودة في هذه الآية أد بعضها يعني أنا هجيب دلوقتي كم مد إنه على خلي بالك المد الأول في اله في الهاء. على المد الثاني في على المد الثالث رجعه المد الرابع لا قادر يبقى عندي دلوقتي في هذه الايه اربع مدود المفروض اني يبقى وانا مقرأ قول ربي انه على رجعه لا قادر خلي بالك بتبين الهاء بتبين مخرجها وبتبين زمن المد فيها الماد الطبيعي فيها الصلاة دي وبتبين بعد كده مخرج الحرف الذي يليها في الهاء بعدها عين لان الاثنين قم يقع خطأ شديد أي ممكن يقع فيه ان الهاء والعين من مخرج الحلق فممكن هنا بالنسبالي بقى الامر شديد ممكن تقرأ إنه على إنه على الصحيح إنه على تجيب مخرج العين ومخرج مخرج الهاء ومخرج العين على المادة الطبيعي حركتين رجعيه هاء ترجع ترجع الدام عشان تجيب حرف اللام تجيب مخرج اللام على رجعيه لا قادر إزاي تجيبي بعد كده المادة الطبيعية هنا في هذيل في هذيل الآية اللي مرت علينا دلوقتي عندك أربع مدود طبيعية في هذه الكلمة لابد بد أن تظهر فيها مدين صلة الهاء الضمير بتاعت إنه على راجعه بالكسر ثم لقادر في المادة الطبيعية بتاعت أعلى و المادة الطبيعية تقرأ باء إنه على كأنه إيه هو حركتين راجعه حركتين لقادر المادة الطبيعية بتاعها مقدار مادة الصلة الكبرى اللي هي بعدها همزة تمدد مقدار أربع أو خمس حركات تلحق بالمد المنفصل يعني بتتبع المد المنفصل لو هتمدي المنفصل 4 لو هتمدي المد المنفصل 5 بتمديها 5 وأنا بقرأ كمان إلى, إلى كلمة إلى طعامه إلى طعامه أنا وانت بتقرأها بعدها همزة يبقى زي تمدي طعامه أن المفروض إنك تمديها بعد كده بتمدي الهاء دي بتمديها أربع حركات هنا ننبه النت بيفصل يا بنات كل شوية معلش med mm det -hmm. så وانا بقرأ مد الصله الصغرى هتمد مقدار الحركتين يا بنات <تصفيق> يبقى واحنا بن... بن نكمل معلش النت بيقطع لكن نكمل يبقى مد الصله في الوصله غير ايه انا بقول لك هنا في تنبيه هام مد الصله في الوصله غير فاذا وقفنا من عقب السكون زي كلمة ما ايه كلمة لو وقفنا عند الهاء بتاعت ما وانا بقرأ مالوه وما كسب مالوه حركتين مالوه وما كسب نقف على مالوه بالهاء الساكنة إلى طعامه أن نقف على إلى طعامه واحنا بنقف بنقف بالسكون في خلي بلكوا إن في ليس بالأمثلة التالية ولا ما يمثلها مادة صلة لانعدام الشرط. لان هيبقى قبلها ساكن خلي بالكم احنا قلنا لازم يكون بين المتحركين وانا بقرأ فيه هدى فيه هدى ما بقولش فيه هدى لان لانها سبقت بساكن لان الياء هنا ساكن زي ما سبقنا الاسبوع الماضي اتكلمنا وانا بقرأ اسمه المسيح عيسى لان بعدها ساكن يبقى الهاء هنا بتاعت الضمير مش هتمدد لانها يا اما لو وقعت بين قبلها ساكن او بعدها ساكن يبقى لا تمدد او كلمة يعلم يعلمه يعلمه الله لان نهاء الضمير هنا وقعت بين ساكنين الميم الساكنة ولفظ الجلاله وكلمة الرابعة ارجه لان نهاء الضمير هنا ساكنة زي ما انت عارفين واحنا بنقرأ ارجه واخافي وانحنا بنقرأ الحفظ فالقيه لان نهاء الضمير نفسها ساكنة يبقى فيش فيها صلة وانا بقرأ لم ينتهي ما ببرده ما بمدش هاء اللي هي لنا هاء ال هاء الموجودة في هذي الضمير هنا لأن هذه الهاء ليست هاء ضمير بل هي من أصل الفعل من أصل لم ينتهي هي أصلها ينتهي ينتهي ولذلك تم فيها الجزم بإيه حرف العلة عشان كده بتقرأ لم ينتهي بالكسر فقط يبقى هنا تنبيه آخر التنبيه ده سبق يستثنى من قاعدة مد صلة كلمتين الأولى لم تنطبق عليها القاعدة وفيها صلة وهي ويخلد فيه مهانا خلي بالكم في الفرقان دي برضو مع إن قبله ساكن لكن أنا بقرأها عند حفظ في حفظ في قراءتنا لحفظ في الشاب فيه مهانا مع إن اختل لكن دي من الـA من الأشياء المستثنى وكذلك كلمة يرضاه لكم مع إن موقع بين متحركين الهاء لكن على الرغم من ذلك من المستثنى لحفظ كما سبق في الأسبوع, في الأسبوع الماضي لأن هي بيقرؤها كذا حفظ فينا المستثنى من الأمور المستثناء يعتبر مد الصلة الصغرى يعني ملحق بالمد الطبيعي كما ذكرنا لكم يعني لو أنا بقول آمنوا مد البدل أهو وعملوا أو الواو الموجودة في آمنوا وعملوا الواو مد مد طبيعي نفس زمن إنه على ما تجريش تقرأيلي آمانو وعملو لي الواو بتاعت آمانو وتيجي تقرأيلي إنه على تقولي إنه على المفروض الاثنين أزمناتهم واحدة آمانو المادة الطبيعي قالك فيها ايه؟ وعون ثابتة خطا ولفظا وسطا ووقفا يعني لو قفت على آمانو بقول آمانو عاملو مرسومة وبقرأها لفظا مادة طبيعي وبقف عليها بالمادة الطبيعي لكن بالنسبة للي هي الصلة أنا وو سابتة هاء دي وو سابتة لفظا بلفظ بيها ووصلا إنه على لكن بتفارقني خلي بالكو في الخط لأنها مش موجودة فيها واو ووقفا إنها بتتحول عند الوقف إيه هاء ساكنة وبالنسبة لمد الصلة الكبرى قلنا بيلحق بالمد بي المنفصل لنفس السبب يعني المفروض ان انا لو بعض همزة ما امنوا لو بعض همزة امنوا يا ايها الذين امنوا اوفوا الواو بتاعت المادة الطبيعية اتى بعدها الف يعني بقت ايه صلة كبرى لان وو مادية اتى بعدها أو مادية في حرف الكلمة اتى بعدها همزة في الكلمة التي تليها يبقى ديه عندي, عندي هنا ايه اللي هي بنقول عليه في بالزبط كذا في كأنها جاء دا, دا بنقول إن هو جائز منفصل ما له هاء ضمير أتبعه حرف همزة بتمدد زي يعني إذا مددتي مد الصلا أربعة حركات مد الجائز المنفصل أربعة حركات آمنوا أووفوا بتبدي ما له أخلده نفس الزمن وده سبق ننا اتكلمنا في هذه النقطة سابقاً. الماد الأخير أو الماد اللي إحنا عم عليه اللي هو الماد اللازم يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سيكون أصلي وسطاً ووقفاً نحو كلمة الضالين ضاد مشددة. بعدها حرف مد يأتي بعد حرف لام الماد حرف لام ساكن ثم مكسور. ده بعد حرف المد ساكن يبقى على طول هيمد مد لازم ست حركات مثل تقرأ الضالين هكذا عد على صوابك ست حركات ولا الضالين وكذلك الآن هنا مد بدل في الأول آآ بس خلي بالك أن في مد لازم هو. عندك مد يعني عندك مد حرف مد أتى حرف ساكن الألف المادية دي أتى بعدها الآن الساكنة عشان كده بقره كالتالي أل الان وكذلك زيها حاميم لان عندك اهي يا حرف مد اتى بعد ميم ساكنة عشان كده بتمدى ست حركات وكذلك الصاد عندي عند حرف مد وبقف على الجاد بقرهها صاد لان حرف المد بيأتي بعد دال ساكنة يبقى هنا مادي لازم مد سط حركات وكذلك النون بنفس الشكل بنمد سط حركات كما نعرف في بداية اللي هي الصور مقدار ال laz الحرف المد لازم زمنه إيه يقدر بمقدار ست حركات اللي هي ثلاث ألفات وأنا بقرأ المد اللازم يا جماعة أكثهد في إني أعد المد بإتقان في الأول بإتقان وكذا على صابي إزاي أفرد كذا أدي أزمنة يعني أنا مش بقول على صابي يعني سب بس الزمن لابد أن يكون طويل كأني بفرد ست صوابة، كأني بطبخ ست صوابة. المهم زمن ويكون زمن طويل. لأن بعض الناس بتقرأ لا ميم لام ميم وتقرأها هكذا تقرأها المفروض إن أنا بقرأها ست حركات، كأني بقرأ ست كأني بقرأ سنت حروف، كأني بقول قا قا قا قا ست مرات، كأني بكرر هذا الحرف ست مرات. أقسام المادة اللازم خلي بالك ده مهمة جدا أقسام المادة اللازم في مادة لازم كلمي وفي مادة لازم حرفي. المد اللازم الكلمي ممكن يكون كلمه مخفف يعني المد اتى لام في كلمة واحدة حرف ساكن في كلمة واحدة يعني ساكن مش مساقل مش مساقل اللام ساكنة مخففة هو وليزيك بقرأها الان آل آل كما سبق ست حركات مد اتى اللام بنشاور على حرف المد اللي هو بتاع في الان بشاور على حرف المد اللي بعد الهمزة بالسهم هبين لك حرف المد اللي بعد الهمزة في الان في الان بشاور عليها علشان أقولك لك هو ده المد بعد كده بعده اللام الساكنة وكذلك الصاخه الصاخه بقى يبقى هنا لازم كلمه مثقل حرف المد هو اللي هو في الصا صاد ثم حرف مد بعدها يأتي بعدها بقى حرف ايه مشدد مسقل علشان كده بق بق بقول لازم كلمي مثقل يعني الحرف مشدد عليه شدة بردو بقرأه او بمده بيقدار زد حركات اللازم الحرفي ده بالنسبة كان كلمة بقى في كلمة الآن في كلمة الصخة دي كلمة لازم الحرفي ده بالنسبة للحروف بقى ممكن يكون الحرف مفخم يعني مخفف زي كلمة حاميم ادي هوا الياء المادية اتى بعدها ميم ساكنة أو يكون مسقل الياء المبدية أتى بعدها حرف ميم مشددة زي إيه طاسيم ميم عشان كده مسقل يعني الحرف الميم اللي انت شايفاه بعد المد عليه شدة علشان كده بمده ست حركات نيجي بعد كده بالنسبة للحروف المقطعة في كتاب الله عز وجل ابتدى الله عز وجل في حروف في كتاب الله سبحانه وتعالى بتسعة وتعشرين سورة في القرآن الكريم بحروف مقطعة نقول الله أعلم بمعناها حظنا منها الإيمان بها أنها كلام الله سبحانه وتعالى وتلاوتها كما وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى عدد الحروف المقطعة 14 حرف مجموعة في عبارة نص حكيم قطعا له سر جمعة هذه الحروف المقطعة 14 حرف في عبارة جميلة أو نص حكينا قطعا له سر جاءت الحروف المقطعة 14 في القرآن على هيئة هي كالتالي وأنا بقرأ أن أقول لكم حاميم بقرأ هكذا ها ح... خلي بالك الحامب طبيعي هتبقى هكذا مش حاميم بقولها حاميم والف لام والف لام عندك اللام والمين والف لام ونقول الف لام مين الف لام مين صاد في ثلاث مدود هنا الف لام مين صاد والف لام راء مثلها بقول بالنسبة للراء ما يبقاش فيه ألف لام همدها ألف لام رأى ما دي طبيعي في الرأى وكذلك كاف كاف همدها ستة هقرأها كاف ها يا عين صاد كاف ستة والها هتمديها كم حركة؟ اثنين واليا كاف يا عين صاد العين ستة ولسه هنتكلم في العين هنمدها ستة والاربعة هيبان في الكل ال... حي الح... بعد ذلك وكذلك الف لم احنا عندنا حروف جاءت الحروف المقطعة هكذا, هكذا بس بتقسم الحروف دي اللي انا عايز اقرأها لكم دلوقتي عشان اوضح لكم هذه الحروف تقسم الحروف المقطعة من حيث المدى الذي فيها الى مجميع لقسم الحروف المقطعة من حيث المادة الذي فيها إلى مجاميع المجموعة الأولى حرف الألف لا مادة فيها لا ده موجود حرف مادة أصلاً ألف ألف دي فيها أي مادة ما فيش فيها مادة ده الألف مفتوحة واللماكسورة والفأ ساكنة يعني ما فيش مادة فنبت مادش المجموعة الثانية حروف حي طهر ينطبق كل منهم على حرفين ثانهما حرف مادة وأنا بقول ويمد مادة مقدار حرفتين مادة طبيعي عشان كده فيه بنقول نهايته كأنها مادة طبيعية عشان كده بنقولها حا يا بنقول يا تا ها را مادة طبيعية طب ايه الحروف بقى الممدودة الواقعة في الحروف المقطعة المجموعة التالتة يعني حروف اللي هي مجموعة في كلمة سنقص لكم ينطبق عليها ايه او كل حرف منها فيها احرف بيقول لو جيتنا قرأت هذه الحروف هتجد اوسط هذه الحروف مد حرف مد يعني لما تيجي تمد مثلا كلمه السين س في مد ولا لا س اهو حرف مد في وسطها س اون في وسطها ماديه وسط القاف في وسط كلمه القاف الف ماديه في وسط الصاد الف ماديه اللام الف ماديه الكاف كذلك الميم ياء ماديه اذا هذه المجموعه بتمد أحرفها في أوائل الصور بمقدار 6 حركات مدى لازم المجموعة الرابعة اللي هي العين اللي بقولك عليها العين دي بقى اللي احنا بننطقها لانتقالها بايه ب... واحنا, ب... واحنا بن... بن... بنتكلم عن الحروف دي على ثلاث أحرف أوسطها ايه؟ حرف لين خلي بالك ينطبق على... على ثلاث أحرف المفروض انه هي واحنا بنقراها ثلاث أحرف أوسطها حرف لين خلي بالك العين مش دي ادي ايه؟ حرف لين ولا لا عين حرف لين فتمد العين بمقدار اربع او ست حركات والحق بمد بمد اللين وذلك في قوله تعالى اللي هي كما قرأناها ك هى عين عين دي بقى ممكن تقرايها اربع حركات أو تقرايها ست حركات وكذلك ح امين عين س قاف تقرا العين في في, في العين س قاف ممكن تقرايها اربع حركات او ست حركات اربع حركات أو ست حركات. المد اللي هو الأخير اللي هو المد العارض السكون. لأن ده هيترتب عليه بعد كده اللي هو هنتكلم عن اللي هي قاعدة أقوى السببين. المد العارض السكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون عارض بسبب الوقفة عليه. يعني البيان أدي ألف مذلية هقف على النون بسكون أو البيان أو البيان أربع حركات أو البيان ست حركات وكذلك في تعلمون واو ماديه وكذلك نستعين ياء ماديه ممكن اقف على الثلاثه دول اما ب حركتين مقدار الزمن هيبقى اما حركتين اقول البيان بيان او كلمه تعلمون تعلمون او كلمة نستعين نستعين او نقف عليها في اربع حركات البيان تعلمون نستعين او بست حركات هتمدي ست حركات إذا اتبدأ القارئ بتلاوته بتلا... بأحد المقادير الثلاثة السابقة المدى العرضي السكون فإنه يستمر عليها ما ينفعش تكوني بتقفي عرض السكون مرة باتنين وتقفي في عرض السكون مرة بأربعة أو مرة بستة يبقى لازم توحدي قراءتك تقف عرض السكون بالستة يبقى تقفي بهذا الزمن المفروض ان هي تكون قراءتك وواحده في كل عرض السكون بتقرئي قراءتك حتى توحدي القراءة النقط الأخير اللي هو اللي بنتكلم عليه اللي هو ما هو انا وانا بقرأ دلوقتي هقولك دلوقتي قاعدة اقص سببين اللي انا هكلمك عليها بعد كده عشان هشان اقولك ت... امتى نقرأ وامتى بالعرض سيكون ستة وممكن انت اقرأ به وهقولك ممكن اقرأ بالاثنين ازاي فننتظر كله لحد ما نوصل للاخير ماد الليل هو ان يأتي وهو الماد التاسع زي كلمة ايه؟ نوم واو ساكنة قبلها مفتوح او خوف واو ساكنة قبلها ايه؟ مفتوح ده اللي هو الماد ممكن ان ماجي اخف على هذا الماد مقدار اللين لما هقف عليه ممكن أقف عيه زي العرض بالسكون بالضبط ممكن اقف بحرقتين اقول نوم أو نوم أو خوف كذلك ممكن اقول خوف و اقف عليها أو أقف عليها خوف او ممكن اقف عليها بستة حركات خوف يبقى اقف عليها زي العرض بالسكون مقداره 2 أو 4 أو 6 حركات و نحن ممكن اقف على قريش بحرقتين او اقف عليها قريش باربع حركات أو أقف عليها, قريش بأربع حركات أو أقف عليها قريش بصف حركات مقدار مد اللين إذا ابتدأ القارئ تلاوته بأحد المقادير الثلاثة السابقة لابد أن يراعي ويستمر على ذلك حتى ينهي تلاوته على هذا الأمر زي ما قلنا في مد العارض للسكون إيه بقى العارض للسكون بمد اللين إذا أجتمع في التلاوة مد عارض مع مد لين خلي بالكم هنا المسألة إذا ابتدأ في التلاوة مد عارض للسكون مع مد لين يجب أن يكون مقدار اللين مساوي أو أقل من المد العارض للسكون خلي بالك بقى هنا لابد ان ترأي لانه يبقى هو هو اضعف لابد ان يكون مقدار المد اللين لو انت بتقرأ بمد اللين بكذا يبقى خلي بالك ما انفاش تقف بالعارض للسكون اربعة وتقف باللين ستة لانه يجب ان يكون المقدار اللين مساوي او اقل من المد العارض للسكون طيب انا دلوقتي الاخت اللي بتسأل سؤال طيب اجتمع العارض مع اللين مد عرض السكون حركتين مد لين حركتين بقى في دلوقتي سببين مش مشكله مد العرض السكون اربعه مد لين ممكن يكون ايه 2 يبقى أقل او اربعه ماشي لكن ما يزيدش عن كده بقى ستة المد العارض للسكون وقفت عليه بستة هاتي يا حبيبتي في الجدول يا بنات وانا بقول لكم المد العارض السكون 2 يبقى لما اجي يبقى يبقى اخد بالنسبه للمد اللين اخليه 2 لو انا هخلي العرض السكون 4 يبقى مد اللين ممكن اخليه 2 او 4 لكن ما اخليهش 6 لانه هو مش اقوى من العرض السكون افرضي انا اخذت العرض السكون واخذت العرض السكون ب 6 يبقى لما اجي اخد اللين ممكن اخد 2 ممكن اخد 4 ممكن اخده 6 يبقى المفهوم مفهومنا في ده ان المفروض العرض السكون لابد ان يكون ايه قريش يبقى لما جاء نستعين أقوى لو قفت نستعين ستة يبقى جاء في قريش يبقى بالنسبة لقريش ممكن أقف بها اي اتنين او اربعة او ستة لكن ما نفعش أقف نستعين اربع حركات عرض السكون بأربع حركات واجيب بنسبة لقريش أطول على قريش وأقرأها بستة حركات لأن هنا المفروض أن العرض السكون أقوى من اللي هو مادة اللين ذلك لأن مادة اللين لم يود تشبيها لأنه هنا في الحالة دي لا يجوز أبدا تطويله عن العرض السكون. أقسام المد واحنا بنقول بالنسبه للمد خلي بالك اقسام المد كده هنلخصهم اقسام المد اصلي او طبيعي فرعي الأصلي اللي هو مد البدل مد العوض الصلة الصغرى ده بيسموه العلماء هو ده الأصلي المد الاصلي المد الفرعي اللي هو له سبب همزة ولا سكون بالهمزة يبقى المتصل اللي جبتها الهمزة وبعدها المد وبعدها الهمزة في نفس الكلمة أو المنفصل اللي جبته في آخر الكلمة الأولى المد وفي أول الكلمة الثانية الهمزة عشان كده بسميها منفصل الثالث الصرة الكبرى اللي هو هاء الضمير موجودة وبعدها همزة في الكلمة الثانية ح الحرف الهمزة. اجتماع العرض مع اللين هي اللي هي عايزين بتالي اجتماع العرض مع اللين ااا مش عارفه دي فاتتكم بنات اللي هو اجتماع العرض مع اللين اجتماع العرض مع اللين قلت لكم ان المد العرض اقوى من مد اللين واضح النقطه دي ان المد العرض اقوى من مد اللين ولذلك لما بجيب المبدأ العارض للسكون، لو كان المبدأ العارض للسكون أنا أقف عليه بحركاتين، يبقى مبدأ اللين أقف عليه بحركاتين، ما ينفعش أقف بالمبدأ اللي بأربع حركات، لا، يساوي المبدأ العارض للسكون دلوقتي. طب أنا أقف على العارض للسكون بأربعة، يبقى لأن أبقى أقف على مبدأ الليني ممكن أقف عليه بأربعة وأقل من كذا، لكن ما ينفعش بأزر من كذا، لأن هو أضعف من المبدأ العارض للسكون. لو هقف للمدى العرض للسكون بستة 6 حركات ما ينفعش أقف بالنسبة, للي هو للي بالنسبة للمدى اللين ممكن أقف على المدى اللين بستة زيه أو اربعة أو اتنين زي ما قلتولكم العرض للسكون اقوى طيب أقسام المد قلت هلكو بالنسبة لأقسام المد قلت بالنسبة لأقسام المد قلت أصلي أو طبيعي وده بيلحق به بي زي ما زغرت لكم مدى البدل مدى العود والصلة الصغرى والصلة الصغرة الأصلي أو الطبيعي أقسام هنجيب أقسام المادة في في أقسام المد يقسم إلى أصلي وفرعي أصلي اللي هو الطبيعي والفرعي الأصلي اللي هو تبعه إيه أو يتبعه إيه مادة البذل آمنو مادة العظم مثلا إذا ترف مثلا إيه علي من